إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت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 وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا كريم اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك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 وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين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 ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما اللهم أصلح أحوال المسلمين بمصر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار